من ح م د يهده ونستغفره ونعوذ بالله من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد وحده وأشهد ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم أن إله الله له أن الذين لا إلا لا يا أيها محمد شريك مسلمون عبده تقاته حق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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى الحديث الهدي هدي فإن خير وخير الله ح م د صلى ل ل عليه وآله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل ه محدثاتها وشرى محدثات بعد د ة وكل ب ع ة ضلالة وكل ضلاله في النار أ م ا بعد حياكم الله تعالى جميعا وتبوات من م ا ل ج ن ة منزلا وبارك الله فيكم اليوم إ ن شاء الله تعالى بوعدنا مع نوع جديد من أنواع علوم مع جديد الحديث من في ش ر ح ن ا على ن خ ب ة الفكر في مصطلح أ ه ل ا ل أ ث ر هذه ا ل ن خ ب ة التي أ ل ف ه ا الحافظ رحمه الله وكانت مرجعا لكثير من أ ه ل العلم ومعنا اليوم إ ن شاء الله تعالى الحديث المعلم وقد ذكر الحافظ رحمه الله قوله ثم الوهم إ ن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم الوهم ان الطلع عليه ب ا ل ق ر ا ئ ن وجمع الطرق فالمعلل اي انه اذا قامت ا ل ق ر ا ئ ن على وهم الراوي ايضا انه بسبب هذا الوهم الذي جاء من الراوي قامت قرينه ة او قامت القرائن فهذا يكون, حياكم الله اختنا فاضل فهذا يكون من انواع القدح في الحديث كالراوي الذي يوصل المرسل او المنقطع أ و يدخل حديثا في آ خ ر أ و نحو ذلك فكل هذا قده ف إ ن حديثه يسمى المعلق والوهم كما ذكره الحافظ رحمه الله في نزهة النظر قال وهو القسم السادس و إ ن م ا أفصح به لطول الفصل إنما افصح ل ل إنما أ ف ص به لطول الفصل وذكر رحمه الله أ ن م ع ر ف ة هذا الانقطاع او هذا الارسال او غير ذلك من انواع القدح في الروايات يعرف ب ك ث ر ة التتبع وقد جاء عن الامام علي بن المديني رحمه الله قال الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خ ط أ ه فمعرفه الحديث المعل نعرفه من جمع الطرق والتتبع والعله هنا لها معنى عند أ ه ل ا ل ل غ ة وعند أ ه ل ا ل ص ل ا ح وكما قلت قبل ذلك أ ن ا ل أ ص ل و ا ل أ و ل ى في ت س م ي ة الحديث المعلل أ ن يسمى بالحديث المعل ك م ا ذكر ذلك أ و رجح ذلك العراقي رحمه الله في أ ل ف ي ا ت ه و أ ي ض ا في نكته على ا بن الصلاح في كتابه التقييد و ا ل إ ي ض ا ح وقيل أ ن ه اسم اسم مفعول من عل ّ يعل ّ وعتل فهو معل بلا ّ بلام ن و ا ح د ة كما جاء في القاموس المحيط في م ا د ة علل ل أ ن اللغويين والمحدثين ن ي ق و و ل أعلّه ل ف اعله ن بكذا أ فلان بكذا, بكذا وقد بين ذلك الحافظ العراقي رحمه الله واصطلاحا عند المحدثين هو الحديث الذي اطلع فيه على ع ل ة تقدح في صحته ه ه مع أن ظ ا ر ا ل س ل ا م ة منها هو الحديث الذي اطلع فيه على ع ل ة تقدح في صحته إ ذ ا لا بد من ا ل ع ل ة أ ن تكون ق ا د ح ة و إ ن لم تكن ق ا د ح ة فلا تسمى عله ة ومع ذلك ظ ا ر الحديث ا ل س ل ا م ة أ ي أ ن ه يظهر ب أ ن ه مقبول فهي أ س ب ا ب خ ف ي ة تقدح في الحديث وبعضهم قال ب أ ن ه سبب خفي قادح يقدح في الحديث مع أ ن الظاهر ا ل س ل ا م ة منه وكما قلت أ ن الطريق إ ل ى م ع ر ف ت ي هذه ا ل ع ل ة ا ل ق ا د ح ة بتتبع الطرق وجمعها والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وفي اتقانهم لذلك يقع في نفس العالم العارف بهذا ا ل ش أ ن أ ن الحديث فيه ع ل ة وذكر عن ا ل إ م ا م عبد الرحمن ا بن مهدي رحمه الله قال م ع ر ف ة علل الحديث إ ل ه ا م وقيل له إ ن ك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك قال أ ر أ ي ت لو أ ت ي ت الناقض فرأيته فاريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج ولكن ي ل ب ان يكون أ لدينا مجالس قال فهذا ومناظر ومخبرات ويكون لدينا مجالس ومناظر ومخبرات ومجالستهم في طلب الحديث ومعرفتهم بالحديث الصحيح والضعيف وتتبع الطرق و م ع ر ف ة الرواه فعرفوا الاحاديث أ ح د ي ث المعلّة فعرفوا ا ل أ ا ل م ع ل ّ ة وللعلل أجناس كثيرة وذكر الحاكم أ ب ا عبدالله كما في علوم الحديث ع ش ر ة منها على سبيل التمثيل للحصر ل أ ن حصرها يحتاج إ ل ى د ق ة ولكن بين بعض ا ل أ ن و ا ع في كتابه هذا ومن اقسام المعل ينقسم الى ث ل ا ث ة اقسام معل في السند و معل في المتن او معل في السند و معل في ا ل م ت و معل في السند والمتن معل أ ذ ك ر قول للامام أ و الحافظ ابن حجر رحمه الله قبل أ ن أ ب د أ في تقسيم العلل يتكلم عن العلل فقال هو من أ غ م ض أ ن و ا ع علوم الحديث و أ د ق ه ا وليقوم ا به إ ل ا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا و م ع ر ف ة ت ا م ة بمراتب الرواه و م ل ك ة ق و ي ة ب ا ل أ س ا ن ي د والمتون ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل, إلا القليل من أ ه ل هذا ا ل ش أ ن كعلي بن المديني و أ ح م د بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أ ب ي ش ي ب ة و أ ب ي حاتم و أ ب ي ز ر ع ة والدار قطن ي نعم تبين بذلك رحمه الله ما لهذا القسم من أ ه م ي ة وبه يتوصل إ ل ى الحديث المعروف أ و الحديث المردود و أ ق س ا م المعل كما قلت المعل في السند تكون ا ل ع ل ة في سند الحديث ولا ت أ ت ي هذه ا ل ع ل ة في المتن فيكون ا ل ع ل ة هنا خ ف ي ة ق ا ض ح ة في السند كحديث آه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 إ ل ا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وهذا أ خ ر ج ه الترمذي وابن حبان في صحيحه والنسائي والحاكم وغيرهم فهذا خفية يظهر أنه صحيح وصححه هناك الذي الترمذي الحديث وابن حبان ولكن هناك علة صحيح وتقدح في الحديث وهي أ ن ه رواه وهيب ا بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون ا بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعرف ذلك من كلام البخاري رحمه الله في قوله ذا أ ع ل م لموسى سماعا من سهيل يعني أ ن ه إ ذ ا لم يكن معروفا ب ا ل أ خ ذ عنه وجاءت عنه ر و ا ي ة رواها أو ر اكثر و ي ه ا أ من ملازمته لموسى بن ع ق ب ة رجحت ر و ا ي ة ا ل م ل ا ز م ة فالبخاري رحمه الله ه ل أ ن قد ع ل ى كعبه في هذا فعرف صواب هذه ا ل ر و ا ي ة وعرف ا ل ع ل ة التي فيها نعم وقد تطرق الحافظ رحمه الله كما في فتح الباري لطرق هذا الحديث فاذا المعلف السند يقدح في الحديث ولا يتوصل إ ل ي ه إ ل ا ا ل آ ئ م ة الكبار وهناك المعل ّ ف المتن ي ومثاله ما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن وقعت في ف إ ن كان جامدا ف أ ل ق و ه ا وما حولها و إ ن كان مائعا فلا ت ق ر ب و ه وهذا أ خ ر ج ه أ ب و داود وعلقه الترمذي و أ خ ر ج ه أ ي ض ا النسائي وظاهر هذا الاسناد الصحه كما سمعتم ورواه م عن م ر ع الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة ف ص ح هذا الحديث ج م ا ع ة وقاله و على شرط الشيخين وقال الحديث الكبار طعنوا فيه وقال الترمذي رحمه الله هذا خطأ هذا خطأ خطأ بعد ذكره لهذا الحديث قال هذا خ ط أ أ خ ط أ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن م ي م و ن ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ف أ ر ة سقطت في سن فقال القوها وما حولها ف أ ط ر ح و ه وكلوا سمنكم فأرواه بذلك ثم قال أ ن هذا ا ل أ م ر في م ع ر ف ة هذه الروايات أ ن ا ل أ ئ م ة رحمهم الله يصححون أ و يضاعفون بما عندهم من علم في هذا وهذا لا ي ت أ ت ى إ ل ا لمن كان عنده م ل ك ة ق و ي ة في ذلك فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى المعلف المتن يكون ظاهر ا ل س ن ة صحيح ثم ننظر إ ل ى المتن نراه فيه خطا أ ن ر ه فيه خطأ ثم هناك المعل في السند والمتن معا المعل في السند في وفيه ا معا ل م ت ن و أ ي ض ا حديث وهو حديث ب ق ي ة عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ د ر ك ر ك ع ة من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وغيرها فقد أ د ر ك و ه ذ ا أ خ ر ج ه ابن ل ن س ا ا ئ ي و م ابي ج تذكر ا ن أ ب حاتم رحمه الله كما في العلل قال س أ ل ت أ ب ي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ في المتن والإسناد في خطأ إ ن م ا هو الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك من ص ل ا ة ر ك ع ة فقد أ د ر ك ه ا متفق عليه فهذا ظهر أ ن فيه اختلاف في السند وفيه أ ي ض ا اختلاف في المتن نعم و أ ه ل العلم بينوا كيف يعرف الحديث كيف المعل أو نتوصل إ ل ى الحديث المعلم ن ه م من قال هو إ ل ه ا م من الله تبارك وتعالى وملكه و م م ا ر س ة لهذا الحديث بحفظ المتون والنظر في الرجال كما قلت أ ن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال معرفه ة علل الحديث ل إ ا م فلو قلت ل ل علل ا م ب ع ل الحديث من أين قلت ه ذ الهام م يكن ل حجة وكم من شخص ل يهتدي لذلك وأيضا لذلك ل كثرة ا م ومعرفة ا الحديث الرجال ر س ة وطرق الحديث والتتبع والصبر وغير ذلك يؤدي إ ل ى م ع ر ف ة هذه العلل و أ ي ض ا النظر في اختلاف الروايات والاعتبار كما قال ابن المديني رحمه لم تجمع لم قال ابن الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وأيضا طرقه يتبين خطأ النص على ع ل ة الحديث او القدح فيه انه معل من قبل امام من ا ئ م ة الحديث المعروفين بالغوص في هذا ا ل ش أ ن كما بينت ان هذا الامر كان ي س أ ل فيه عند اهل العلم الكبار وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله كما بين أ ن أ م ث ا ل أ ه ل العلل ك أ ح م د بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدار قطني وغيرهم فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى علل الحديث وهذا دائما يكون في الجانب العملي من النظر والبحث و م ع ر ف ة الحديث لذلك كان من المهم ا ل ت أ ك د والفهم السديد لهذا النوع من العلوم فهو نوع مخصوص منفرد ويندرج تحته أ ن و ا ع تقدح في ص ح ة الحديث وفي راوي الحديث وهناك مباحث كثيره ة الكلام حول العلل و ا ل أ ح ا د ي ث المعله و م ع ر ف ة كيف يتوصل إ ل ى الحديث المعلل و أ ي ض ا هناك مصنفات ك ا م ل ة لبيان ا ل أ ح ا د ي ث المعله كالعلل الإمام أحمد وغيرهم ا لابن المديني والعلل لابن ابي حاتم ل ل ل ع أبي و كثر الفوا مصنفات خ ا ص ة في بيان ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ع ل ة نرى ابن ابي حاتم ا أبي في ل ع ل يقول س أ ل ت أ ب ي عن حديث كذا فقال كذا و كذا وكذا, وكذا فهم اما إ كبار فحول حذاق كان ا ل إ م ا م منهم ي س أ ل عن حديث يجول في ر أ س ه ويجيب عنه بذكر طرق الحديث و ر و ا ة الحديث ومراتب الحديث وغير ذلك وهذا يندر ا ل آ ن في زماننا هذا لذلك يرجع في ذلك لكتب ا ل آ ئ م ة ا ل م ص ن ف ة رحمه م الله تبارك وتعالى نعم طيب ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا و أ ك م ل ا ل ح د ي ث المدرج إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ونفع بكم سبحانك اللهم وبحمدك شرع لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آ ل ه وصحبه وسلم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته